أَليسَ لَهُ لِيَوْمٍ هَاهُنَا حَنِيمٌ أَليسَ لَهُ لِيَوْمٍ هَاهُنَا حَنِيمٌ مِن غِسْلِينٍ وَلا طَعَامَ إِلاَّ مِن غسلين لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ف أُقُثمُ بِم تُذصِيرون أُكُسِمُ بِما تُصِرون وَما ل تُذصِرون وَماَا وما ل تُصِرون إِهُلَ قَول رَسولٍ تَرم إِهُلَ قَ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 أنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا فَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوُتِينَ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوُتِيدَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ آمَنَكُمْ مِنْ وإنه لتنفرة فيه مستقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ سأل سائلون بعذابه واقع سأل سائلون بعذابه واقع لذي كافرين ليس له دافع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 يومئ كان مقدارهم 50000 فقدر صابرا جميلا فقدر صابرا جميلا انهم يرونه بعيدا يرونه بعيدا ونرى قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهم يوم تكون السماء كالمهم وتكون الجبال كالعهم وتكون الجبال كالعهم ولا يكتب أَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَكْرِ